فتح نظمي ومقالك حمد رب العالمين وصلاة الله تالي تبلغ الهادي الأمين وعلى صحب وآل وجميع التابعين ما بدا نور الوصال في وجوه الساجدين فاز من قام الليالي بصلاة الخاشين أيها الناس استجيب إن دعيتم للحياة واستقيموا وأنيب قبل تعجيل الممات إنه وعد قريب عن قليل سوف ياتي فأعد وارحلوا حين فحين فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين أيها الإنسان ب ما الذي غراك بالله واستمع قول المذكر للذي قد فاق يا مدثم فأنذر ثم طهر كل شمله ثم صل تصل معاني قاب قوسين رهين فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين ثم ناداه جهار لا تزمل بالبجاد وَاكُمِ اللَّيْلَ اصْتِبَارًا وَتَزَوَّدْ لِلْمَعَادِ وَاقْتَرِبْ وَاسْجُدْ مِرَارًا وَاجْتَنِذْ طُولَ الرُّقَادِ فَظَلَامُ اللَّيْلِ جَالِ لِوُجُوهِ الْقَائِمِينَ فازَ مَنْ قَامَ اللَّيَالِي بِصَلَاةِ الْخَاشِعِينَ لنا ليلا طويلا هكذا أوحي إليه كله إلا قليلا نصفه أو زد عليه إنه أقوى مقيل حجة بين يديه قام بيسور الطوال واستقام بها سنين فاز قام الليالي بصلاة الخاشعين قام في الليل ذي في جلال الله ساري واشتكت أقدام طاهى ورمن بالإلف طاري فأتاه الوحي طاهى كيف تشقى في جواري ساعة فارقد وتاري ساعة فاسجد وحينا فزمن قام الليالي بصلاة الخاشعين وقر منه ما تيسر ومن الليل تهجد تارة بالسر وجهر تارة يا أيها العبد وهو للساعات قد لست تحصي الليل بالعد توبة من ذي رحمة بالمؤمنين فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين وبسوق الليل فاجلب واتجر فيه وماكس خير الزاد فطلب ومع العطل فارجانس والحزب النفس فظلب والاهل العلم نافس والخسارات في المطار فاجتنب كي تستبينا فازمن قام الليالي بصلاة الخاشعين تدهد النفس احتمالا ولها حمل وكلف عامل الله فعالا لا تعفو ثم تخلف وابذل النقدين حالا لا تؤجل أو تسوف وابذل النقدين حالا لا تؤجل أو تسوف من شرى كالا بكالي مثل ما قد ندينا فاز قام الليالي بصلاة الفاشعين قم حبيبي قم حبيبي قم فإن الليل راح والثريال المغيبي قد ود ديك والمطايا بالنجيب قد سرت والصبح لاحا والمطايا بالنجيب قد سرت والصبح لاحا والكسالة في عقالي أصبحوا متخبطين فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين عقد الشيطان عقدا ثم في الآذان بالا ثم قال ارقد وشدا فعليك الليل طالا فاغسل الماعون عدا من ولوغ حالا فاغسل الماعون عدا من ولوغ الكلب حالا ثم أطلق للشكال أطلق الله اليمينا فاز قام الليالي بصلاة الفاشينا لا يكون الديك أكيس منك واسمال الصياح وعن المعنى تحسس هو في صد الجناح وادخل الوادي المقدس مستجيبا للفلاح وادخل الوادي المقدس مستجيبا للفلاح واسع واخلع النعال واكتب اسم نورا مبينا فازمن قام الليالي بصلاة الخاشعين من سرى بالليل يحمد لسرى عند الصباح وينال الجد من جد ويداوي للجراح فاستعن بالله واجهد في غدو ورواح إن أهل الاشتغال هكذا والمدلجين فزمن قام الليالي بصلاة الخاشعين جهد النفس وخالف لهواها بالرياضة فعساها أن توالف إن رأت منك الغضاضة وترى كل اللطائف في طوافات الإفاضة ويكون الملح حالي من كؤوس الشاربين فزمن قام الليالي بصلاة الفاشعين ونعيم الأنس بالله جنة الفردوس ينسي وسمير ما أجلى عنده قدسي وأنسي ومناجاة لملا سجداً عرش وكرسي وهو وقت الاتصال موسم المستغفرين فزمن قام الليالي بصلاة الخاشعين وإذا ما شئت قدم فعله قبل المنام وبفعل الوتر فاختم فهو من حسن الختام وإذا استيقظت فاحكم بالإعادة للقيام عل وانهل من زلال ورد الماء المعين فزمن قام الليالي بصلاة الخاشعين وعلى هذا الأجل من شيوخ العصر الأول كأبي بكر الموال وابي السنور عوال كلهم قام وصلى. واختلاف في الفعال حسب حال الفاعلين فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين إنما قالوا التهجد فيه أسرا فؤاد المتعبد طعم أذواق غريب، وإذا طالت التهجد هبت الريح الرط. من بلال ادخلوها آمنين فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين وأقل الأمر قدرا مثل حلب الشاتسا قاله المختار جهرا في حديث الاستطاعة فتكرب منه شبرا لترى. وقليل الامتثال يستجر الأكثرين فاز قام الليالي بصلاة الخاشعين ركعتان أقل وردي حسب الطاقة فالزم كل شخص قدر جهدي وأحب الشيء أدوى وقضيه إن لم تؤدي وبهذا الحزب فاهتم والليالي كالجمالي والسرات الراكبين فازمن قام الليالي بصلات الخاشعين لو تراهم في الظلام كالنخيل الباسقات كالملائكة الكرام في محاريب الصلاة عندهم طول القيام كورود الضاحيات لم يبالوا بالكلار للذيون مشمرين فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين سجدا لله رب في حضور وشهودي كلهم سيماه تلمى في الوجوه من السجود وكأن الطير بقى فوقهم عند الورو قام الليالي بصلاة الخاشعين ورسول الله عشرا وثلاثا كلهن ورده شفعا ووترا لا تسل عن طولهن وهو أهنا وهو أمرا يا حبيبي فاشربنا إن كاسات الوصال من يد الصافي سقينا فاز من قام الليالي بصلات الخاشعين وهو أتقان وأعلم وهو العبد الشكور وهو في ذاك المخيم ماد جداج سمير وعباد الله نوّا وهو يقضان سفير جال في ذاك المجال واستقر به قطينا فاز من قام الليالي بصلاته الخاشعين فأسلك اليسر وعاجل تسمع للكون رجا واجعل الوقت مراحل دلجة من بعد دلجا زاحم القوم ونازل فعسى تحظى بفرجا زاحم القوم ونازل لا عسى تحظى بفرجا واجتنب ذات الشمال إن في اليمنا يمينا فزمن قام الليالي بصلات الغاشيين وتفكر باعتباري في السماء والأرض تنظر عاجباً في الكون جاري كله لله يذكر ودليل لافتقاري للغني الحق يحضر ودليل لافتقاري للغني الحق يحضر وتفكر في انتقالي ثم عود الجسم طينا فزمن قام الليالي بصلاة الخاشعين واذكر الموت وجد ذكره وزاد قدم ولذكر القبر مهيد فرشا وابسط ورد وعبد الله ووحيد قبل أن يأتي المهدم وعبد الله ووحيه قبل أن يأتي المهد وانتهى نظم انتحالي للأصول الأربعين فزمن قام الليالي بصلاة الخاشعين يا عنائم ورائي وأنا صب عليل ليت أو صفي نداءي إنه الفعل الجميل وإلى الله نداءي وهو لي نعمة الوكيل وإلى الله نداءي وهو لي نعمة الوكيل آه من حالي وقالي ليتني في الباكيين فزمن قام الليالي بصلاة الخاشعين لست أعني غير نفسي فأنا أهل البطالة طال في التقصير حبسي أطلق الله عقالا ورجى الله أنسي بعد تهليل الجلالة مرهمي عند اعتلالي أنها الحصن الحصينا فزمن قام الليالي بصلاة الخاشعين أنا عبد لاله وهو ربي وكفاني وهو عزي وهو جاهي وهو حصني وأماني وبتوحيدي أباهي برساني وجناني وأوالي خير آلي وأحب الصالحين فزمن قام الليالي بصلاة الخاشعين أنا عبد من عباده قال لكن أنت آبق قلت إني في بلادي وبه ما زلت واثق لست أخرج من قيادي وهو ينجي كل غارق وهو قيوم بحالي ليس ينسى إن نسينا فزمن قام الليالي بصلاة الخاشعين وصلاة الله تترى تبلغ الهادي التهامي وجميع الآل طرا والصحابات الكرام وعسى الله ببشرا في خيال أو منامي حسبنا مول الموالي وكفانا أجمعينا فزمن قام الليالي بصلاة الخاشعين حسبنا مول الموالي وكفانا أجمعينا فزمن قام الليالي بصلاة الخاشعين